امشى وزنجاي استادي بينا هر يكم ميكي بداغرسن امشى وزنجاي استادي بينا هر يكم ميكي بداغرسن تاروناك به امجي جهانا تاروناك به امجي خانه بدا وري ام يسلاما هل صلى خو وبيانا هل صلى خو وبيانا مجدي يا ام قرانا مجدي يا ام قرانا خفر ميأتي لني القرآن إسلام برزابيل جشهنا خفر ميأتي لني القرآن إسلام برزابيل جشهنا جهانا مرجك تقوى داربن بسب مرجك تقوى داربن خوان بروى وما دربن خوان بروى وما دربن تبو كوشن وبيانا تبو وبيانا مجديب يا ام قرانا مجديب يا امشى وزنجاي استادي بينا هر يكم مكي بداغرسن امشى وزنجاي استادي بينا هر يكم مكي بداغرسن تارونك به امجيهانا تارونك بدد وري ام اسلاما حصل لخو وبيانا حصل لخو وبيانا مجدي فيا ام قرانا مجدي فيا ام قرانا دسخاناني وداد جوازي لابن دلودارون تن سقوب هر آوکن دسخانه و دست جوازی لابن دلودارون تن سقوب هر ببنا یک ببنا یک ببنا یک ببنا یک تبكوشن بوياك مباست او مباستاش هر قرآن بي او مباستاش هر قرآن بي تنهاج يعني رأي إسلام بي تنهاج يعني رأي إسلام بي امشأ و زنگی است دبینن هریک ممکی بودا گرسینن امشأ و زنگی است دبینن هریک ممکی بودا گرسینن تارون اگب امشجانا بدا دوري ام يسلاما هل صلخه وبيانا هل صلخه وبيانا مجدي بيا ام قرانا مجدي بيا ام قرانا جاي استادي بينا هل